بسم الله الرحمن الرحيم درس النور هاو تا ام قسم تاخيريكا يجز و أن ان للنحاتي قسما اخر من المبتدا ليس بمصرد إليه نحن يل قسم يكتر لمبتدايا هز كمصرد اليهميه أو مفتداء كتائسة المناسي معنا عبارة لإسه كالآخذ الجملة وثيتو مصرد نسبة خبرك المسند ويعتبار المسند معنا وصف لأن اسم فاعليا، اسم هذا البنونه اسم مشتق من اسم فاعل كدوي فاعل اسم مفعول كدوي نائب فاعل فاعل وهو صفه ياتي بعد حرف النفي او مبتداك إلى مصد إليه إياه صفتك بشون حرف النفياتي صفتيًا اسم صعيد يا اسم مفروي يا صفتي مشوبات حرف هو راجع دقيق ما ما ينفيس راجع وسيرجع ما يرجع سعيد شون دلخذ مسند ومسند إليه بونه تقين في امش الواصل يرجعك هذا المسند سعيد كفاعلي هذا مسند إليه لان يرجع راجع كاسم فاعله ووصف وكيده على اثر اداه النفي هو كاوله المسند سعيد كفاعل اليه مسند إليه تركيب جملة واحدة ما صد صد ما ينافز راجع مبتداث فاعليا فاعلية و بإصطلاحاً أبداً فاعلية يريد مسد خبر سدّم سدّ خبر يعني كلمة كما يريد أن نصدّم مبتداث خبري يريد أن نصدّم فاعلة مفوعة يريد أن نصدّم خبر يريد أن من خبر أدوا فاعله اجزي صد مسد يعني خبرك هذا أم خواري او بعد حرف الاستفهام يا اسم فاعل وكيل صار حرف استفهام خالد يا هل قائم زيد خالد في يا زيد هو لراهم ذهم زي, زي استفهامة خادم مفتداس خالد فاعليا سد ما سد خبرك هل لأداة لا استفهامه قائم مفتداس زيد فاعليا أم مبتدا بجري خبر فاعلي هز فجبيه ومصنع في مصنعه وشرطه أن ترفع تلك الصفة اسما ظاهرا بعده شرطي أوسك أم صفته مرفوع كاد اسمك زاهر بشنفيا، اسم ظاهر مرفوع ك. وكم صائم الرجلاني، يا صائم الرجلاني يمزان كنباهوا. كلا ما ما ينافس صائم مفتداس الرجلان فاعليا. شو بقول ثمانون على مطرقة الألسنية الفكس دي ما صائم وسمى يصومون يعني ما يصوم الرجلاني. إيش فكريني؟ أيسوم الرجلاني بخلاف صائما الرجلاني. لیرا ایتر نیستاره که من نیلی را مصرف چون که صائماني که لیرا تتابعی کرده، ایت دیاره آر رجولاني صائماني خبر مقدمه. لعصر جولانه عربه هو آر صائماني. دی سرچ آصائماني آر رجولاني. چون که لیرا وصف کیت اسم ظاهری مرفوع نتیجه شود. اگر مرفوعی پیداید جائز نبود خود وصف کبسولی تصمیم. أشياء بسolute مفرد هادا يعني اللي بعده فعل توزيح مندا فعلك فاعل مرفوع كاد سلف نزل لو فاعلك فعلك عاية مفرد يا تسمية يا جمع فعلك بسolute مفرد قام زيد قام زيداني قام زيدون ليه ليش هاي أشياء يرئن أصائم رجل أصائمني الرجل أصائم الرجلاني أصائم الرجال أو أصائم هل مفرد بينتهو ليه وقتموا بأصائماني بيأري إنتوا فسلوة عمالتنا لا عمالية لرى الرجلان أيت مبتدى مؤخر صائما أيت خبره وقدم فإن الوصف لم يرفع الاسم الظاهر بعده وصفك إسم ظاهر كلمة سلقيا مرفع نكربية وإلا أن لم أجاز تسميته وإذا تسميه في جائز نعبو فصائمان خبر مقدم والرجلان مبتدأ مؤخر أنجزي الدرس العاشر بقيه المرفوعات درس دهم باقي مرفوع الاخرين القسم الخامس خبر ان واخواتها قسم تنجم للمرفوعات خبر حروف مشبهه بالفعل اخوات ان تباقي حرفه بيك و اوليستش لنا اهمس وهي ان وكأن كان وليك و لكن وتسمى الحروف المشبهه بالفعل كان يشغيل حروف بالشبيه بالفعل لا أو مجهة زعم أبو فينج الشبيه فيفعل. وهذه الحروف تدخل على المبتدأ أو الخبر. تنصب المبتدأ فيكون اسم لها وترفع الخبر ويكون خبر لها. الحرف الذي حصل مبتدأ خبر اول مبتدأة منصوبة. يترأى ذا اسم, اسم أو حرفه. مبتدأ إذا كان ينجم اسم أو حرف مثلا اسم إنا اسم لعله. والخبرة مفعومة ذات خبر ولا علنا خبر المبتدأ جاء فرق ليرى نكتيكي كود كهل العوامل بغلط خبرك هين مفتداك لا تيارتو شو جا خبر كخبري مرفوع كذا عامل نعليمي نلفزي الحارج اللي في المشبات خبر خوي مرفوع نخبر مرفوعي حميد قائم لذلك إنك تسليها إذ إن حميدا قائما إن يجحش مشبات بالفعل حميد اسمك في منصورة قائمة خبرك أيه ثمانطا عملا كلا وحكم خبري إن في كونه مفردا أو جملة معرفة أو نكرة كحكم خبري المفسدري حكم خبري إن لماك مفرد به يا جملة به معرفة بي يا نكرة بي هل وسه خبر المفتداءك بحصاليك؟ شق الله علمه خبر المفتداء مترقبه خبر أم اسمي شر هل ما تنحفه هناك؟ ولا يجوز تقديمه على اسمها إلا إذا كان الظرفا ولأعم خبراء جائزني بفين با اسمك مدر وقتك الظرف به وكأن في الدار سعيدا إلا حكم حكومت بالفعل في الدار جار مجزورة محلا مرفوعة خبر الناس وتعلق ما يستقرروا يعني ان في الدار استقر أو استقر في الدار سعيدا سعيدا سايدن اسم ان مؤخر واقع هو ولا حديثها اسمعني ان من الحكمه للشعر يعني بعضه للحكمه شعر يعني شعر بعضه للحكمه لان من الحكمه للشعر فهي بامكان ان هو مشبث من الفعل من الحكمه لذلك الجواب مجرور محلا مرفوع خبره مقدمه انه لا مكانه تاكيد هل وقتك فشل انه لا مانجم لك هاته شبه السر حرفك هاته شبه السر اسمك هاته شبه السر فعلك هاته يعني خبرك هاته بجميلها لا متاكيد الشعراني اسم مؤخر انك منصوب به القسم السادس نعم نوعين هنا هذا القرآن فريق أغلب دي من موتدي ال إشتوي كذا إن تكيبك في ذلك لآيات أصلًا للمؤمنين للمتقين للهشك إن في ذلك لآيات أول شيء آيات جمعة الناس السالمة تنين كسرة أغلب أشياء أو تلكيب كنية في ذلك هنوصف الده فرقناك فرقناك المقدم ومحل المفوعة لأنه آياتين إسمعوا إنا جا جاء جمع آيات جمعوا الناس السالمة وإذ مالحاوظ المنصوبوني بجريء ومفتح به ومسلماتين آياتين القسم السادس. اسم كان وأخواتها اسم افعال ناقصة تاريج مرفوعا ناقص وهي يعني ان يتجرد شد كان كي كان و مساركي سيروبا سيروبا كي يصيروا كي يصيروا كي يصيروا كي يصيروا كي يصيروا كي يصيروا كي يصيروا داخل يصيروا آذحاد داخل تشنجت بو، اما نبود زمان گشته. ظلم داخل وقت تاریخی بو، باتر یعنی شریک در روش شریک زلان، آذو عادی یعنی هرگریاوا، غذا و راحتی نشده، مرادیف شده فارسیا. ما ظالم، ما فتی، او منفک و ما دامو، ما بریعه، به معنای يعني وقت ترجمه کنن، کلمه حيوستس جایی دارد در زمین ما يقول ما زال زيد قائما يعني زيد قائما ما زال زوالي مياه زوالي مياه يعني هميشه هميشه يعني بي وسته او كلمة بي وسته فر مناسبة بترجمي ليس هو نافية ليس زيد قائما يعني قائم مياه وسمعين نافية اعظوا اعادوا غدا راحة اللي لوسط ذكر كردية معمولا مشهور مين مشهور أصلي يعني هرأو أن لك غير عتوارك والذي رأي قل أنت وارشي زكر كردية جاء او في عقل الكو هو معناه كده مش بزاف الكلام اصبح كانش كان يشوي يسود يا افت وتناسب جمل بمعنى الجمل السردي اصبح وامسى اضحى ظلوا اعمانيشه بتناسب لبعض الجمل اللي بدي كتبت بمعنى اتعنينه معاني السهراتي هنا هم معاني الدخول وخدي امور الزرتقي هم معاني السهراتي مثلا فرسكا أتوعني بيجي أصبح زيد قائما يعني الزيد وقته قائم بو بقائمين داخل صحبه مثلا الشيء بزلمية داخل وقت الصبحين بقيامه وجا فريق نجده يوم مثلا خلص كأمسى زيد ضاحكا يعني بكنينه ووارد الشو هو هوا بدو كل الزمان أما الثروة أنا إيش أنا صار الذين عايشوا ذنوا جديدا اصبر انا فميت بنعمته اخوانا نسيعتم بنعمته اخوانا يقولين نعمته اخوا والمبرئ الكريم ترى اصبحتم اجي فعل ناقص اسمكيه اخوان كما سوب خبر اصلح وفروت اواديه مثلا لا سورين احنا لو كراته لحقوق الجاهليه في رب ومشركا واخت خبري في آن مجدية في آن كالكنيش كابوة فأنا فرمي إذا بشرى أحدهم بالأنفار واخت المجدية هي الأدرية كالكنيش كابوة ظل وجهه مصودا روي رشد رشد رشد وهو كظيم وحالك أدروا إشي بريرة وعيون أحد يتوارى من القوم من سوء ما بشر به متواريأ ويخلق شعراته ولا مرضم وإذا عشعرة لخلاوية وشذي كذا يا نبي دواي القرآن فكرة جاهلية لو تنيايا كذا نشوف فكرة كده إفشاك على فرمة أمال فكرة كده أي أمسكوه على هون أم يدوسه في التراب أيها بس الشعورية وبزلته وأممكن يشكون جهذاريكا يا نبي ولا راحت كده ودفني كذا نعمرك وانا فرمة على خناه رعاوي تواح لكن لم أذكر مشهور فلا بعطو فلجهل الناس فلدور الإنسان كل إنسانية وجهه مصوّدًا وظل نفعلك الأفعال ناقصة وجهه اسمه كي مرفوعة هي مضاف إليه ومحل المجورة مصوّدًا خبر كي هو المنصوبة ما معناه صار يعني صار وجهه مصوّدًا ويفتين أما أنك تجهز كذا بعشر أما أنك بمعنى الدخول وقتًا وكله معنى صارعشن لشو مواردك استعمال مواردك صار هذا الكلام. أي اللي وجهه مسودن درس بيجين أصبح وجهه مسودن يعني ناس عثمانية فأصبحت بنعمته إخوانا فصيحة درس بيجين فضلتم بنعمته إخوانا يعني نخير أما هذا جريم شخص دخل إخواني هذا درس الكلمة معنى صار وكذا. وله حكاية جل استعمال مواردك الثانية الحسك. فاللي ذا قالت فقط إشاريكي فيها، ما أجر حياتي، إن شاء الله ندرس لك كتقول جيجي بيك، بتصير إجميل. لوقتك أنت في عجلتك بمعنى صار وقتها، معنايك نزيك بمعنى الدخول وقتك يا خويجني أنتم مثلا مثلاً أصبح داخل الصحبونة خروج للتاريخي وبرجني. ذي وقتك ما فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخواناً. درس البنعمة أو صرتوا الإخوان أو نبرة، ولا عداوات هاتن البرايدين. دي عداوات هاريكية داخلون البرايدين عشناية. بس معناه يفعل، أصبحت معناه عشناية في جهة. ليلة هاريكية وده هاتن هاريك عداوات دون برش كأنه عشني بعيد. يا كواك، خض وجهه بسودن. خض ولا وتمبو داخلون بتاريخي دي أول كلام نوشي رشده هو، إذا كان رشده أجرسية، إذا ظلم ناسبه تجيء، وجهه رشده أجرسية أصبح بيجي ناسمينية، فشيء ظلم بيجي. وإذا حرجه بيجي كأن موارد بكارثو، مفصل القرآن لا، وإذا كلام غير قرآن يا كلام غير بلغة، أم مكتمل مفزعة، هرب بكاريو المقالو. وإلا دقيق في القصي، نكتة جلزريفية بكاربرنا أم فالذي جهة الكامية بجيب يوقي عشي بكاربوي واني بتواني بجيء أصبح مثلا وظل بكاربوي في المدكس مساء الله بجيب يجب أي تزحيان وهذه الأفعال تدخل على المبتدئ والخبر فترفع الأول فيكون اسما لها وتنصب الثاني ويكون خبرا لها هل أفعال ناخصة خصر مبتدئ الخبر؟ أولا أولاك مرفوعة كان فيجل اسم يتفعها مرفوعية يعطني لك يتنفسي ودومك منصوبة كانت فيجل وكان خالد قائما التركيب يريد كانت فعلة في الأفعال الناقصة خالد اسمك يمرفوع قائما خبرته منصوب. ويجوز في الكلي تقديم أخبارها على أسمائها تجيشي الجائزة خبرك بخطفة اسمك وقود كان قائما خالد كما يجوز تقديم أخبارها على نفس الأفعال أرواك جاهز الخبر كان خليد بن خلف فعله في حتى ويلي كانوا من كان إلى راحة. لكانوا هذار راحة كريزك في الياجات. إذا لما عزال برؤواد كمن فين يعني ما عزال وما فتي أو فك أو ما دام أو ما مرحة كما ينفي الناس. لما يرعوا ما ينفيه خبر جنات في الياجات. نحو قائما كان سعيدون. لتفكيمه يجي قائما خبر مقدمة كانت فعله الأعمال ناقصة سعيد اسمه جياد. لا يجوز ذلك فيما أولهما لو فعل الله تعورك ما بعمجها إذنيا فلا يقال قائما ما زال سعيدا أما غلطا وفي ليس خلاف وإلا ما كعي خبر ليساك في دبر خد ليسوا فظنعتوا أنهم يجبون قائما ليس زايدا أما خلافة بين نحوية لا بعض فإنه ينكذر الضعفة فإنه ينكذر يسجي إيرانيا أما مثلا هناك يجب أن تسجيح حوثك برضا جائزك في دبر يوم تحفقك إن شاء الله ويجري يخلي وباقي الكلام في هذه الأفعال يأتي في القسم الثاني إن شاء الله تعالى. ما خي كلام نمزمنا؟ نقسم الدوما كيت وقص الدومي كيش ما نذكر بعض من صوره كاتو لنا خبر كان وراء مورد بحث خارج ليته. القسم السابع حفطوا القسم المرفوعات اسم ما ولا المشبهتين بليسا. وهما تدخلان على المفتيدي والخبر أم يشهد خص المفتيدي خبر أولاً؟ وتعملان عمل ليس وكلاهما عملتان هم عليهما هنا هم في تنوين فهم اسم مرفوع خبر منصوب وما زيد قائما يا لا رجل افضل منك ما اسمي في ليس زيد اسمي يوبي مرفوعا قائما خبره يوبي منصوبا لا اسمي في ليس رجل اسمي في مرفوع وندخل مع على المعرفه والنكره ولي وتختص بنا بالنكرات خاصه نشرح خيانه ما هم دافا صرف معرفه النكراه اثانيه بي ما زيد قائما يا ما رجل قائما وللا اختصاص سر النكرات والدائ فقط القسم الثالث القسم الثامن جاء عن سجل عنه عباره كداخل سر المبتدا وخبر اول تغيرات ديتا يجادكن لإصلاح بيان ويجيل نواسخ متداخلة الخبر نواسخ يعني النا سخة كتي حكم متداخل الخبر ولكن نفس الكاتبة يا منصوب يكاد متداخل يكاد اسمية مرفوعة يكا وهروح خبرك يجي يا مرفوع يا منصوب أبو ريد علوما نجش يا مثلي جيل نواسخ جوزي النواسخ يعني أوانا كتير مثلا متداخل خبر تأسيدي القسم الصامن هشتمين قسم المرفوعات خبر للنافية للجسم خبر اللايف كمابون في جلستي. وهي تدل على نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها على سبيل الاستغراق أو لا دلالا أكاد للسر أويك خبرك لو جنسك بشنيا واقع بوا نفع كريته ومنت على سبيل الاستغراق يعني على سبيل التعميم دان دان دانا دانا بلا استثناق لشيء عملتها لأنك بشتين أفو شيء يا غير لأنك لقيا مثلا الوقت لا إكراه في الدين أعمى لدينا جنسك بصلاك وارده إكراه جنس إكراه مرمزنا خبرك منتفي خبرك موجود من لا إكراه موجود في الدين لدينا وجود إكراه مساحية إنه وجود على سبيل الاستغراق نفكة والإكراه لدينا وجود إكراه منتفية هناك مساله الدينية تزير شيء بإكراه ملابز أما جاء سوء التفاهم في بعض الذين يبحث عن إكرار الدينانية يجون بونية جابوا راجع جابوا بعض العبادات زور تربيه وتسجيل ترافهم مزور غن الدين إكراره نية إجبار مكانة بية مزور كثيرة كوا تأهيل با إنجام الدين نفسه بعد ذا حقوق المسلمين عن أقىده <تصفيق> <تصفيق> <متصفيق> <تصفيق> إلا في جهة أم أقليه وخص كفي متعهنيه جنوا إكرهنيا. أما عن الهاتو فردك ومدعيك فرعيات أم أقليه لجلك. ما الحق لك برفتك وباقي بأجل عمل فرعنبي وقت أرجع إكره منزور أعلى وكثيرش عوضي هذا كما تحمي وتعمل وعمل إن خبر لي الخبر لا لا في الج خذ الليل لا في الجنسيش هروك حروف مشابه مفعل عمركها فتنصب المفتدة وترفع الخبر وتلا رجل قائماً أو مثل لا يقبل إشكال هذا كودي مثله كمنسوبك لا لا عامل إشارتك يكشرد اسم الله بيجي منصوب كمزافي جبير لرا الرجل مزافني ذا نتيجة منصوب نية مبنية فالفتحة محلا منصوب الرجلية منصوب على الاشترا أولا وقت قويش يشاهد بحثي تالي وزيادة الجيب قلت اسم الله دوحى وديها يا مزافة يا مزافنية أجل مزاف بيجي منصوب أجل مزاف نبو قاعدتا وقت تنين بقريتا ينفيك وقت تنين بقريتا بيان مبني عائد أو فتح بناس، لا لاين لا في جنسه، الرجال اسمك مبني لس منصوبا، منصوبا لا إكراه في الدين الشرمسة، ولي عوامل وتب لا عمل مراعين مقبولا، إذا تلك مراعي مضافا، لا لاين في جنسه عمل منصوب مراعين مضافا الدرس الحادي عشر نرسي يعنظهم المقصد الثاني أما مرفعاته وهو المقصد الثاني الأسماء المنصوبة إذا بحسبين لمنصوبات وهي اسماء عشر قسما دعوزة قسفة المفعول المطلق المفعول به المفعول فيه المفعول له المفعول معه الحال التميل المستثنى خبر كان واخواتها خبر أفعال نافسة اسم إنها أخواتها اسم حروف مشبهة بالفعل المنصوب بلا التي لنفي الجنس اسم الله كمنصوب خبر ما وللمشبهتين. ليس. أنا ليادة برأيكم أن تكرري ذلك من أسفل. الفصل الأول هو المفعول المطلق. مفعول مطلق مطلق يعني أعزب. مفعول لا تتر. هركان كان بقلي لكم مفعول. المفعول الأول كفعل واقع أيضا مليار المفعول بيجي. أو كأريت الزرف في مفعول فيه أو كعِلتي فعلك بيانك له أو مفعولك مفعول لحالك أن مفعول لا قيود به معه له خذ بني مفعول مطلق قاعدة درس بو تبقى أنبراما لما فعل مطلق يجي مفعول شو اللي عندك بقى لو شدد ومفعول به همشي بما مودا مفعول به وليفعور فاجايبه شن كأ أن مفعول مطلق بيكله خذ مطلقون وسقيده همشي اللي تجاب كارتشي إذا المفعول به شر جملة استعمال يفس مع مر مع مفعول به هنا يجنيش مفعول هذا الشباب هو أن أصلا وادر أسبوع مفعول المطلق ما نبوث مفعول مفعول به خيد ومن مفعول به ما نبوث يا مفعول به وما رأيت المفعول المطلق، كيف هو خيد المطلقي هذا؟ مثل أي بكار ناجح، لم يجب أن يكون مفعول المطلق؟ كل مطلق هو هو خيد يا أبي، كيف يسموني؟ وما مفعول به لأسأل كثر استعماله؟ به يتدعون، أقول أنه مفعول، منزولي مفعول به تعريف جايز المفعول المطلق مصدر بمعنى فعل مسكون قبله مفعول مطلق مصدرك بمعناه أو فعلي كوابر لفظك الكلية ذاك الزيب بمعناه أو الكلية لللفظي لأن معناه عام تر معه في السو هذا لللفظي قد فعلك يا هاو معناه أو ويذكر للتأكيد فوادي شيئا مزاد ذكرة كبيرة ذو عيشان وتأكيد وك وكلم الله موسى تكليمًا لذا تكليم مفعول مطمئًا أو زم مستره مسترها بتفقيلها كلم يكلم هذا معنى وللغز قدع وكي على سكبابا شو لي هذا كبير نكلم أو هذا ليش بعيد نازل أنا تأكيد أكيد يجناويه بيان نوع بي يعني نوع من التكليم ونوع لتكليم نوع لخسارة كذا كذا نزاق سكر ولبيان نوع إيش تحبون المال حب جمع إيوه ما وطن خش جركا سلوت داراي حسبك أنا حسبك كذا حبك مقيدة دبا جمال جمال موسى دي ان حب انا كمفعول مطلقه واسم مشفره اللي جنس تحبونه هو بيان نوع يعني البيان كانت الحباقه بك كمزعفني حب شديده والبيان العددي وبيان عددي شيوق جلسوا جلسه يعني دانيشتم دانيشلي يا جلسه هي دو جلسه يا دانيشتم جلسه هي دانيش دو جلسه دانيشمه جلسه هي دانيش دو جلسه دانيشمه جلسه بيان عدد هو تسميه عن هذا المسؤول عن تربو بيان النوع هذا تأكيد عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا لقد عن معنى المسؤول عن هذا المسؤول عن وبيان المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا نوح عليه السلام عدراني دواش كأيرا قال لا كيف يفعلها تعالى كما انهروا أختيك أما من الدعوات كد بلو مسيري كبيرت موجب أوتو بيان وخشي بلو مغفرتت دعوات يانم كد لبرق بزل قردنو لبر قنادو لجبار زين لسباطل لقينا أموسيليا ين أخني جوشيا ين كبير جن جوشنا ين بتصيتوه ناجن من واللي بتصيتوه ين أكشاب بسلا تاب بيانكن نوع تمرين ين أن داعية وحتى للمتنافرين وإصراره بها فشريا بشدة أكبر لسر أو بعطرك بويان بززانين بزل يصير تأجيلة قالت إني خبز زاني فراق لاستكبار فعل فاعل استكبارا مطلقة بيان أكيد كيدا أكيد فعل فاعل فاعلة كيدا مطلقة كيدا كيدك وقد يكون من غير لفظ الفاعل. بعد وقت لغير لفظ فعل كي وقعدت جلوسا. لا قاعد وجالس به معناس. قعدت أنا جلوسا. وكحعودنا فرنا جا. لغير لفظ كي خشنا جب معناه أواخر إذا ما قولي مثلا. أحس كاد لويكا. ولكن مشركين حوارك لغير المشركين في حياتهم ويجب ان <مشركين> يكونوا من اجل ان يكونوا من